السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أولا أن على معلفي هذه الرسالة الذي هو أبو الفرج عبد الرحمن عبد الرجب الحنبلي رحمه الله ذكر في هذا هذه المقدمة تعريف أبو المؤلف وكذلك أبي مشائخه وبتلاميذ وبمؤلفاته أولا ذكب حزين الدين عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبو البركات مسعود سلامي البغداد ثم الدمشقي الشهير أبو بن رجب هكذا كان في بغداد ثم انتقل إلى دمشق ولعل سبب ذلك قوة الرافضة هناك في زمانه أقوي الرافضة وذلك بعد أن قتلوا من اهل السنة في سنة 56 لما تسلط ابن العلقمي الرافضي و مكن هولاكو الذي هو رئيس التتار ان يدخلوا بغداد فسلطوهم على اهل السنه و منهم ان هو ألف, الف اي مليون حتى تغيرت مياه دجله اصبحت كانها دم كذلك على وعلى في النهر حتى انقلب النهر أسود من أسواد الحبر قوي بعد ذلك الرافضه ولما قويت كلمتهم ضاعف تمكن أهل السنة فلم يجد بدا من أن يهرب كزير منهم الغرب إلى دمشق دمشق الشام وكان فيها حنابلة مقرهم في هي الصالحية في دمشق هي فيه علم وفيه علماء. حتى قال بعضهم الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا فعلى الديار وأهلها من من التحيه والسلام وأقد انتقل إليها ايضا قبله خلق وبعده لما وضعه أمره الحنابله تسلط عليهم خلق كثير الامام هذا كان خفيا في الناس كان لا يحب الاشتهار يحب الخمول ولكنه مع ذلك مجد على الكتابة في العلم كما في رسالة إياده كثرت ما كتب والله رحمه الله كان من جملة ما كتب كتابه الكبير الذي سماه القواعد الفقهية لما توفي رحمه الله اشتهرت كتبه عرف عنه قبل ذلك كان مغفولا عنه ولا يعرفه احد من القليل الذين يتجنبوا عليه ولما توفي وانتشرت كتبه عرفوا مكانته ولما رأى بعضهم كتابه الكبير القواعد الفقهيه استغربوا كيف تمكر من هذا الكتاب وادعى بعضهم أنه ليس له وقال بعضهم أنه كتاب لابن تيمية أهذبه أو أرتبه ونسبه إلى نفسه لم يذكر أفهم أن لفات ابن تيميتها من كتابا وكان له المخفي على تلاميذه وأحبابه ومما دل على أنه له رحمه الله أنه أهل ابن رجب هذا عرف أباد ذلك بمكانته أب لما أرأوا هذا العلم الذي ورثه رحمه الله ذكروا ايضا علف هذه المؤلفات اولا الأحاديث والآثار التي في ان الطلاق ثلاث وآحدة كان يوقع الثلاث ويقول إذا جمعها بأنها تكع ومع ذلك قد أدرك ابن القيم وقرأ عليه ابن القيم من مشائخه وابن القيم يقول إن الثلاث الثلاث ان الثلاثه واحده وهو خالفه من ذلك كذلك ايضا كان ابن القيم لا يوقع الطلاق الثلاث او الواحده في الحيض ويقول انها لا تقع لانها بدعه و كتبه بذلك كثيرة وأكثر ما يتمد عليه رواية في سنن يا داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله ابن عمر عن طلاقه قال فردها عليه ولم يرها شيئا ابن رجب خالف شيخه في هذا ويرى أن الطلاق في حيث يقع صرح بذلك في كتابه الذي هو شرح الأربع شرح الخمسين كتابه الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ضعف هذه اللوايه لأنها أشارلة وضعيفة ولكن في سنة يبي داود واعتمد على الروايات الأخرى التي فيها انه حسب التطليق هكذا فجمع الاحاديث الأثار التي في الطلاق الثلاث انه واحده وكان هذا الكتاب غير متواجد الثاني احكام الخواتيم وما يتعلق بها وهو عظم مطبوع. ولأنه يتكلم على خاتمة الأعمار ومن ختم له بخير ختم له بشر ذلك لأنه يحكي في بشرح الأربعين وشرح الخمسين قصصا كثيرة تدل على الخاتمة الحسنة لمن أفق وَأَلَى ما دون ذَلِكَ لِمَنْ أَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُوَفَّقِينَ أَهَكَدَا وَأَنَّ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَا تالي. يعني الخاتمة الحسنة أهل الذين وعملوا أعمال صالحة يختم الله تعالى لهم بخاتمة حسنة والذين يعيشون على الأعمال السيئة يختم لهم بخاتمة سيئة قد ذكر ابن القيم في كتابه الدواء الدواء أو الجواب الكافي قصصا أفئناس كانوا من اهل الشهوات ومن اهل المحرمات فختم له بخاتمه سيئه وختم خاتمتهم خاتمه سيئه, سيئة. والعياذ بالله وان كثيرا منهم عند الموت يقال له قل لا اله الا الله فلا يقدر عليها بل يقدر ويقول لا اقدر لا أستطيع له عظى كتاب ثالث ازاله الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة أي بعد النداء الأول وذلك إلي أن بأبهم ينهى عن ذلك وقال إنه وقت نهي فلا يجوز ان يصلى فيها فالف بذلك الرابع الاستخراج لاحكام الخراج وقد كتب قبله علماء في الخراج الكتب المطبوعه الخامس الايضاح والبيان في طلاق وكلام الغضبان ولعله أيضا يخالف الشيخ ابن بن... القيم فان ابن القيم رساله اسمها اراده اللهفان في طلاق الغضبان ورجح بها انه لا يقع السادس الرد على ما يتبع غير المذاهب الأربعة وذلك لأن هناك من طعن في ابن وقالوا إنه خالف الأئمة الأربعة أئمة الأربعة أبو حنيبة ومالك الشافعي أحمد خالف عن بنهو 17 مسألة فطعن بأول العلماء في ذلك الوقت فيه فانتصر توصر له ابن الرجاب بهذه الرسالة فالرد على الرجل على من اتبع غير المذاهب الاربعه السابع القواعد التي ذكرنا مجلد كبير القواعد الكبرى في الروح مطبوع أذكره الحافظ بن حجر قال اجاهد فيه أذكره ابن قاضي شربا قال مجلد كبير نافع من عجائب الدهر حتى أنه استكسر عليه حتى زعم بعضهم أنه وجدك واحدة مبددة عن أهل شيخ الإسلام لتيمية فجمعها وليس الأمر كذلك بل كان رحمه الله إيه ذلك هذا الكتاب في مجلد كبير مفهرس القواعد الكبرى الفقهية الفروع ذكر في آتر من سبعين قاعدة هكذا السامن قاعدة غم الهلال أهد الشجة إذا غم الهلال أهد الشجة لعلة دخوله كما اذا قمنا ايضا هلال رمضان التاسع القول المعذاب في تزويج امهات اولاد الغياب أكانه سئل عن ام الولد التي غاب زوجها او غاب سيدها فألّف هذه الرسالة في أنها لا تبقى أبدا تزوج الآشر الكشف والبيان في حقيقة نذرها الأيمان يميل هذه الرسالة إلى أن اليمين وكذلك النذر وكذلك سائر الحلول أنها لا ود فيها من كفارة الثالث عشر منافع الإمام أحمد أكاد ما تلك كذلك من الوقائع التي للإمام أحمد في زهده وورائه وتقشفه نحو ذلك الثاني عشر هذه كلها كنتم في الفقه نذهة الإسمع في مساله السمع هو مطلوع، ويريد بالسمع ال الذي عند الصوفية، فإن الصوفية إلى الآن ابتدعوا هذا السمع الذي هو الغناء وتلقي به. وجعله قربه بحيث انهم اذا سمعوا من يغني فانهم يطربون ويتمايلون تمايلا شديدا وهذه من بدعهم قد انكرها عليهم العلماء وذكر ابن رحمه الله أنهم اقامهم مره من مسجد الحرام مكه فاجتمعوا واخذوا يرقصون ويتمايلون ويغنون ويردون كلماتهم استدعى ابن القيم رحمه الله عليهم ان من ال ال الدين فرقوهم هذه اثنا عشر كتبة كتاب في الفقه. أما الكتب التي تتعلق بالتفسير وعلوم التفسير وعلوم القرآن الأول إعراب البسمله يمكن أن لها رسالة صغيرة. إذانيا إعراب أم الكتاب عن الفاتحة إعرابها. يعني على طريقة النهوية ذالها الاستغناء بالقرآن يعني الاكتفاء به دليلا واضحا رابعا تفسير سورة الفاتحة مع كونه أعرفها يقام بتفسيرها تفسيرا ظاهرا الخامس الكلام على سورة الإخلاص يقول المحقق حقق ثلاثين رسالتين وطبعاتهم من دار السلفية في الكويت سنة 1407 يعني كأنه وجد هذه الرسالة الكلام على سورة الإخلاص وعلى سورة النصر فحققهما هذه ستة كتب تتعلق بالتفسير ذكر بعد ذلك الكتب التي في الحديث سبعة عشر كما هي المذكرة ها هنا غالبها شروح لأحاديث يمر. الحديث المفيد ويقوم بشرحه من ذلك اخرها نور الاقتباس في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حديث احفظ الله يحفظك شرحه في جامع العلوم جرح كم وذكر انه قد افرده بالشرح ومع ذلك اعتى بشرحه الكتب التي في التاريخ أربعة الكتب التي في المواعظ خمسة عشر وهكذا هذه يعني قد تزيد خمسين كتابا او تقرب منه فهذه مؤلفاته رحمه الله نعود الى هذه الرساله التي بين ايديكم موضوعها ظاهر في فاضل علم السلف والمراد بالسلف أهل القرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم أي لهم الخلف وقد فضل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبي قوله خير الناس كرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم فلا قرون أذاك رفض لهم القرن الأول الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التلاميذ من كبار التابعين الذين أخذوا عنهم إلى شك أن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم واقتصروا على العلم الشرعي الذي هو علم الشريعة اعتصروا على ذلك وقد أهبهم الله تعالى حفظا وذكاء. وذلك لأنهم عرب فصحا يفهمون الكلام بدون شرح لا يحتاجون إلى أن يشرح لهم الكلام لانه ما زال بلغه حلم الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وعشرين سنه المهاجرين الاولين تعلموا علما كثيرا وكذلك الذين لازموه بعد الهجره كانس بن مالك رضي الله عنه ويقال كذلك أيضا اعفر الذين لزموه ولو متأخرين أنهم حافظوا عنه علما المثال ذلك مالك بن الحوائل اس أقدمه وبعض الشباب أنه عشرين من الشباب أقدم من الأحساء أما بلدة هناك قال لها هجر ولم يقدموا أقام عشرين يوما يتعلمون فتعلموا تعلم الصلاة وتعلم القرآن حفظوا قرانا وحفظوا أسبات العبادات وحفظوا محاضرات في عشرين يوما. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أهلهم ظن أنهم بعد أشرين يوما اشتاقوا إلى أهلهم وقال لهم ارجعوا فصلوا صلاة كذا في وقت كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم اكبركم حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وما أكم إلا عشرين يوما أدلل على ان السلف رحمه الله لا يحتاجون إلى تفاصيل وإلى تفرعات ويحفظون الامور الكليه ويشكون بها غيرها نكل الينا عن عمر بن سلمه الجرمي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا يقول كنت اذا جاء الوفد من المدينه اتلقاهم وأتلقى منهما يرونه من الآيات والسور فهذلت عدة سور حفظه عمره نحو سبع سنين أو ثمان أو تسع ولما قادم الوافد قالوا إنه يقول يا أمكم أكسركم قرآنا فلم يجدوا اكثر مني فلما كنت اتركل هدى واحفظ عنهم قدموا لأنه اكثرهم قرانا يقول وما كنت بعد ذلك اي في قوم الا صليت بهم اي كنت اماما لهم ادل على انهم كان رحمه الله يتفق هنا ويحفظون فابن رجب رحمه الله كتب هذا في فضل علمهم مع جملة ما كتبه من المؤلفات المؤلفات المذكورة التي تكاربوا الكتب التي التاريخ في الوعظ أنه ستة سبعة أو تسعة عشر والكتب التي الحديث عندها سبعة عشر فهذه ست وثلاثون كتابا تضاف إليها ستة في علوم القرآن اثنان وأربع إضاف إليها اثنى عشر في الفقه أربعة وخمسون كتابة أفكتب على هذه الرسالة أم من جملة كتبه مع قصة عمره لأنه ولد سنة الستم وثلاثين من القرن الثامن، وتوفي سنة خمسمة تسعين فيكون عمره تسع وخمشون سنة الحاصل أنه أكتب هذه الرسالة وبين فيها فضل علم السلف على علم الخلف السلف رحمهم الله في أول أمرهم الطرم الأول وهبهم الله قوة الشفر ذكر عن عامر مسرحي الشعبي يقول ما كتبت سوادم في بيض اي جميع مروياته على هذه التي يرويها كلها من حفظه فلذلك روى هذه الاحاديث كثيرة حديثه رحمه الله وكذلك ابو هريره رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين وحافظ الكثير ولما روا هذه الأحاديث استكثرواها عليه وقالوا أكثر علينا أبو فريرة يعني من الأحاديث حتى قال ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو اقدم منه صحبه لما سمع ان ابا هريره يذكر ان من شيع جنازه من صلى على جنازه فله قراط ومن تبع عتاه فله قراطان استغرب هذا الحديث وكان اكثر علينا ابو هريره وارسل يسأل عائشه هل سمعت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مرجعا رضي الله عنها لكثرة ما رزقه الله تعالى من الشفظ فوافقت أبا هريضة وذكرت أنه ثابت هذا فوافقه وقبل منه وقال إذا قد هرطنا في قراريط كثيرة فقبل إما قاله ابو فريضه كذلك أبقية الصحابة الذين رأوا أحاديث كثيرة حائشة حادثة أكثر من الفين ابن عباس رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره ثلاث عشرة ومع ذلك ما جاء إلى المدينة إلا قبل وهات النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث, عشرة بثلاث سنين أو بأربع ولكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الصحابة يتعلم منهم يقول إذا ذكر الحديث عند واحد من الصحابة أجلت عند بابه إذا كان النائم وقت الكيلولى حتى يستيقظ أفعل استيقظ ورآني عند الباب تسوي الشمس في وجهي فقال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ارسلت إليه فأتيك فأقول لا العلم أولى أن يؤتى إليه هذا مما فتح الله عليه من علمهم أكان أيضا من جملة السلف في المدينة سبعة من الحفاظ يسمون الفقهاء السبعة أنظمهم بعض العلماء إذا كير من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هؤلاء السبعة, السبعة الفقهاء في المدينة كأن أهل العلم يرجعون إليهم ولو كان هناك من هو مثلهم أو قريب منهم عبيد الله عنده ابن مسعود عبيد الله بن عبد الله عبيد الله ابن عثبه ابن مسعود هكذا عمه عبد الله بن مسعود عروة من قريش عروه بن الزبير تتلمذ على خالته عائشه فاخذ منها علما جما القاسم من قريش جده ابو بكر القاسم بن محمد بن ابي بكر عمته عائشه أخذنا عن الصحابة سعيد من قريش سعيد بن مسيب من اشراف قريش من بني ما يأخذوه أبو بكر من قريش أبو بكر ابن عبد أبن الرحمن ابن الحارث ابن هشام جده الحارث ابن هشام أخو أبي جهل أمن أكابر قريش سليمان من الموالي أمن أولئا أهل يهدى أمهات المؤمنين سليمان بن يسار خارجه أمن الأنصار خارجه ابن زيد بن ثابت، هؤلاء امن السلف رحمهم الله كذلك أيضا أمن السلف الأئمة الأربعة ابو أنفا ومالك الشافعي وأحمد الذين انتشرت مذاهبهم هؤلاء أمن أئمة السلف فلاجل ذلك كانت لهم هذه المكانة من السلف ايضا من القرن الثالث العلماء لدينا له الحديث البخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين مسلم مات سنة اهدى وستين ومؤتئهم يأتيهم. كذلك أبو بكي أبو داود. والترمذي. ومن ماجه. أماتوا كلهم في القرن الثالث. إلا النسائي. أدرك ثلاثة سنين من القرن الرابع. مات سنة الثلاث وثلاث. كذلك من قبلهم. الذين كانت لهم العلوم العظيمة التي وهبهم الله تلك العلوم أمثال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من العلماء المشاهير شيخ لمسلم ول البخاري إلا ما روى عنه فأنه كان كان زميلا له أو مثله له أبي آل السنة المطبوعه سنة الدارمي كذلك سعيد بن منصور له أبي آل السنة المطبوعة ومطبوعة أكثرها شيخ يروع عنه مسلم كذلك عبد بن حميد له كتاب موجود بعضه مطبوع وهم ومن أتان من مشايخهم فهؤلاء كلهم علمهم علم صحيح علمهم علم شرعي لم يكن في علمهم العلوم المهدثة التي أهدثها الخلف والتي أضل بها كثيرا من المسلمين فنقول أن السلف رحمه الله علمهم علم الشريعة علم الشرع الذي اتلكه عن كتاب الله تعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اختصروا على العلم الشرعي والذي أما دهو العلماء بقولهم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس كلهم فيه ما العلم نصبك الخلاف سفاعة بين النصوص وبين فقيه؟ هكذا كان علمهم و أليس هذا يهتم المسلم أبي المسلم ويانهل منه أناقف هنا على هواتهم